همو بنيا إلى الجهاد وكبروا الله الله قليل بأرضنا يستنصر يستنصر بني إلى الجهاد وكبروا الله يستنسروا يستنسروا الله قليل بأرضنا يستنصر لن ترجع الأبرار حقا ضائعا إن تنصر الرحمن حقا تنصر إن تنصر إن رحمن حقا تنصروا أنا لا أخاف من القتال عليكم, عليكم إني أخاف عليكم أن تقهروا. أن تقهروا أنا لا أخاف من القتال عليكم, عليكم خاف علىكم أن تُقهرُ، فتزلزل الأقدام بعد ثباتها، ويغيب صوت هادر ومزمجر. إن تنصر الرحمن حقاً تنصرون، إن, تنصر إن تنصر الرحمن حقاً تنصرون. قوم بني إلى دليل بأرضنا يستنصروا يستنصروا دنيى الى الجهاد وكبروا الله دليل بأرضنا يستنصروا لن ترجع ما حقا ضائعا إن تنصر الرحمن حقا تنصر انت تنصر إن تنصر الرحمن حقا تنصر أنا لا أخاف من القتال عليكم, عليكم إني أخاف عليكم أن تصحروا, أن تصحروا أنا لا أخاف من القتال عليكم, عليكم إني أخاف عليكم أن تصحروا, أن تصحروا وتهزكم تلك المناصب مثل ما هزت رجالا قبلكم فتغيروا إن تنصر الرحمن حقاً تنصروا رحمة حق أنتم صاروا إن تنصر حقاً تنصروا رحمة حق أنتم قوموا بنيا إلى الجهاد وكبروا الله, الله نليل بيارضنا يستنصر ونليل للجهاد وكبر الله الله نليل بيارضنا يستنصر لن ترجع برات حق ضائعا, ضائعا ان تنصروا الرحمن حقا تنصروا ان تنصروا الرحمن حقا تنصروا عجب الليل ام طال فيه رقادنا عجب لقوم جدهم يتبعثرون عجب الليل ام طال فيه رقادنا عجب لقوم جدهم يتبعثرون نغاث الحق يوم جهادنا ان تتركوا فانكم لن تعذروا إن تنصرو الرحمن حقا تنصروا إن تنصرو تنصر الرحمن حقا تنصرو قوموا بني إلى الجهاد وكبروا أهل ب الأرض يا إلى الجهاد كتب الله الله دليل بأرضنا يستنصر لن ترجع ما حقا ضائعا انت تنصر الرحمن حقا تنصر يا ويح قلبي والبلاد سليبة, سليبة. يا ويح قلبي لا